والذين يقولون ربنا ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما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 ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقا اثاما يضاف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولا كان يبدل الله سيئات حسنات فانا انك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمن صالحا فانه يتوب الى الله متابا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 ربنا هذ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسن مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما